أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجر عير ممنون وإنك على خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين ولا تطع المكذبين وَالدُّولَ وَتُذْهِنُ فَيُذْهِنُونَ ولا تُطع كُلَّ حَلاَفٍ مَهِينٍ هَمَازٍ مَشَائِمٍ بِنَمِيمٍ مَنْ نَاعِلِ الخَيرِ مُعَتَدٍ أثيم بعد بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ أَنْ كَانَ ذَمَارٍ وَبَنِينَ إِذَا تُطْلَعَ عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ سَاطِرُ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 وَإِنَّكَ لَذُو لَذِينَ كَفَرُوا لَا يَأْنُقُونَ كَبَأْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ